الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير